لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصَّلَاةَ ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أُنْزِلَ إليك وما أُنْزِلَ من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم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 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخابعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون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 هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا, قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلم وَإِذَا لقوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِ قَالُوا إِنَّمَا معكم إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يَسْتَهْزِئُ بهم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانٍ يعملون هُلَاء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 وتركهم في ظلمات الله يبصرون صنوبكم العمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعب وبرق يجعلون أصابعهم في من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضار لهم وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاءوا لا الله لذهب بسمعين واب صاريم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم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 أخرج بي من الثمرات، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنبادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريد مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأت بصوتٍ يثني ودعوش هذاكم من دون الله أنتم إن صادقين، فإن لم تفعلوا لا تفعلوا فاتقوا الله. فاتقوا النار التي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحت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 ولا يستحي أن يضرب مَا يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأن الذين آمَنُوا فيعلمون أَنَّهُ الحق من ربهم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 الذين ينقضون عهد الله من بعده فاقه ويقطعون, ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض هم الخاسرون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 ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال, فقال أنذروني بأسماء هؤلاء صادقين قالوا سبحانك لا ان لنا إلا ما علمتنا انك العليم الحكيم قال يا ادم أنبئه الا لم اقول لكم قال انا لم لكم انا نعلم غيب السماوات والارض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رعبا حيث شئتما على تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فزلل الشيطان عنا فخرجهما مما كان فيه وقلنا اجبوا بعضكم لبعض نعدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم قل نهبط منا جميعا فانا ياتين لكم مني هدى فمن تبع هداي فلا, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالذر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصدر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين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 أمم ربكما عظيم، وإذ فرقنا بكم البحر فجئناكم وأغرقنا ألف العون وأنتم تغرون، وإذ أعذنا موسى رب عين ثم تخذت العجل, العجل من بعده، وأنتم ظالمون.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 ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وبللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى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 سمي الله اللهم الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 غير المرضوب عليهم ولا الظالمين استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصى كالحجر فانفجرت من أثنى عشرة عينا قد علم كل ناس نشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لن نصبر عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن من عَلَى مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفونها وعدسها وبصلها فعلى تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 فلولا فضل الله عليكم ورحمة لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتبوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فزعلناها مكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ الله يَخْشَكُمْ أَن تَدْفَعُوا بِقَوْلٍ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أن مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لنا لا بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إله يقول إلا بقرة صفراء فاق اللون فاقع اللونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره شابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث <تصفيق> قال انه يقول انها بقره لا ذرور تثير الارض ولا تسقي الحرف مسلمه مسلمه, مسلمة لا لاشيه فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون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 ثم قَسَتْ قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أوى شد وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنار وإن منها لما فيخرج منه الماء وإن إن منا لما يهبط من خشية الله وإن منا لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عن ما تعملون أفتصنعوا أن يؤمنونكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعض ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعض مننا بعض قالوا وتحدثونهم قالوا بما فتح الله عليكم قالوا وتحدثونا بما فتح الله عليكم ربكم افلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدي ثم يقولون هذا من ثم يقولون هذا من عاد الله ليشتروا به فمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لا تمثنا النار إلا أياما معدودة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 وَإِذْ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصَّلَاةَ وأقيموا الصلاة ثُمَّ الزكاة ثم توليتم ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَن تُنْعَرِبُونَ وَإذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ فُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَن تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا, وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارات فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم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 بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما نزل الله بغيا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُّ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا نَعَمَّ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُنَا بِيَأَلَّٰهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ثم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا لفاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة ما آتيناكم بقوة واسمعوا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 ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سمة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل لف نزله, نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى, وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن فَإِنَّ اللَّهَ وَلَقَدْ آيَاتٍ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 نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما فتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بذابه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 من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم وما ينفعهم ولقد علمون من له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون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 فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وما, وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوا عند الله ان الله بما تعملون بصير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 كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابعت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا رسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن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 أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منا عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فتمه. قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْهَا هذا بَلَدًا آمِنَ وارزق, وارزق أَهْلِهِ من الثمرات مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ واليوم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ قليلا قَلِيلًا ثُمَّ أَقْرَرُوا عذاب عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسناعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العميل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم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 وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِي ويعقوب يا بني إِنَّ اللَّهَ اصطفى لكم الدين فلا تموتن لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ أَمْ كُنْتُمْ شَهَدَاءَ إِذْ حَضْرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَىكَ وَإِلَى آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْمُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأصداق وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منه ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفي الله وهو السميع العليم صدقة الله ومن أحسن من الله صدقة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراهيم و وإسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا ام تقولون إن إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا او نصارا قل انا اعلم من الله ومن اظلم ممن ولكن يجب ان يكون الله يجب ان يكون الله يجب ان يكون الله يجب ان يكون الله يجب ان يكون الله يجب ان يكون سمع الله لمن الله الله الله اكبر